وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبَّارُ الرَّصَاصِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قولا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنْ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 فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثالا للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت رب إبني لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين